بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب هذا هو الدرس التاسع والثلاثون من شرح لكتاب شاذ العرف قال الشيخ رحمه الله التقسيم الثاني للسم من حيث الجمود والاشتقاق ليقلت يا مولانا من حيث لأن حيث تضاف إلى جمل اسمية او فعليه اقول جلست حيث جلس زيد او حيث او حيث زيد جالس يا لا تضاف للمفرد يا شيخنا خلاص يا مولانا ثم افيد من حيث افاض الناس ينقسم الاسم الى جامد ومشتق الجامد تقرا يا شيخنا الجامد ما لم يخرج من غيره ايوه قال لي شيخنا ايه الجامد الجامد ها ما لم يؤخذ ها من غيره زي يا شيخنا ويكون ده ها اما لا لا لا لا ذات او معنى صلح يا ذات او شيخنا أسماء الأجناس المحسوسة أسماء الأجناس الاجناس المحسوسه اسمعني شيخنا رجل ده شيء محسوس يعني يعني يعني تراه تلمسه فهم الشخنة تسمع كلامه فده اسم إيه أسماء أجناس وليس ما اسم جنس لأن كلمة رجل جنس يعني تحته أفراد الشخنة يعني لفظ كل يندرج تحته أفراد فكلمة رجل تشمل أحمد محمود عامر خلاص الشخنة وكلمة شجر كلمة هي شخنة شجر فده يشمل جنس الأشجار شجرة البرتقال، شجرة الموز، شجرة، انفهمي وكذلك كلمة بقر، خلاص في بقر أبيض، في بقر صغير، في بقر كبير. بقر كبير، صحيح شيخنا؟ طيب يبقى اسم أج... اسماء أج... اسماء اسماء إيه شيخنا؟ هذا العبر عنها اسم ذات خلاص اسم المعنى دي اسم أز أج... اسماء اجناس معنوية كلمة نصر هل النصر يرى؟ هل يشم هل يلمس هل يسمع هل هذا شيء معنوي يعني كلمة صيام كلمة نصر كلمة قيام كلمة قعود فما يا شيخنا دي اسم ايه اسماء الجناس معنوية خلاص يبقى عندنا الاسم يقول ان اما ان يكون محسوسا لان احنا عليه ذات او معنوي لان عرفناها زي قيام وقعود وصيام خلاص يا شيخنا هذه الأسماء جامدة ما معنى جامدة؟ يعني ليست مشتقة ومأخوذة من غيرها أظن كده واضح؟ كمل يا سيدني ألا بسم الله ها؟ هو المشتق يعني ما يقول ماشي يا شيخنا؟ لما يقول مثلا كلمة عالم رجل عالم هذا اسم مشتق صح؟ معنى مشتق يعني مأخوذ من غيره هو المصدر يعني فعالم ما أخوذ من العلم فاهم ما أخوذ من الفهم جالس ما أخوذ من جلوس فاهم يا شيخنا لكن قال ما أخذ من غيره ما أخذ ايه انتبه ما أخذ إيه؟ يبقى علم ما أخذ من العلم وهذا ما قال به البصريون هل قالوا لا هذا ما أخذ من عالماء والفعل يعني واحتجوا بأن قالوا إن المصدرة صرع عن الفعل ليه؟ لأنه يأتي بعد الفعل عالم يعلم أقول علم. علم جلت أجلس أقول جلوس فما يا شيخنا لكن رأي الأول هو الأصاح عندك هكيم نوع ما الحمد لله يهديكم الله أصحب لكم فما يا سيدنا م. طيب إحنا بقولنا إيه ودل على ذات مع ملاحظة صفة عايزين نشرح لعبارة دي ها قول كده دل إيه شخنا؟ على ذات مع ملاحظة صفة إسمع كده إسمع كده كلمة عالم تدل على صفة العلم وعلى شخص اتصف بهذه الصفة. أذن كده واضح؟ يبقى كلمة إيه قال إيه ودل على ذات مع ملاحظة إيه صفة. صح شغنا؟ يبقى كلمة عالم تدل على ذات اتصفت. صح شغنا؟ أيوة. يبقى تدل تدل على صفة العلم تدل على صفة العلم وعلى ذات اتصفت بهذه الصف. طيب ومن ومن أجناس الأسماء ومن أسماء الأجناس النعنوي المصري يقول الاشتقاق يكون الشيخنا؟ مم. يكون الشيخنا؟ الاشتقاق يعني فاهما مأخوذها من أين؟ من الفاه طيب ونصره من النصر ونظر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة فاهما الشيخنا؟ مم. يبقى عندنا الاشتقاق ده يحصل إذن شيخنا؟ من أسماء الأجناس المعنوية صح ولا؟ لا؟ ها؟ صح يا شخنا؟ مش في عندنا ذات يعني اسم الجنس الذات واسم الجنس معنى؟ ها؟ قال يا شخنا لم يقول فاهمة منين؟ من الفهم يعني مشتق من مصدر بس مصدر يا شخنا ها؟ مصدر حسي ولا معنوي لا فهم معنوي ما ما هو ده؟ مم. يعني خذ بقى لحاظ ذات يقول جلسة من الجلوس الجلوس نفسه يدل على حدث اللي هو الجلوس يعني لكن يدل على زمن صح؟ طيب أما لشغم الأذناس من, من أسماء الأذناس المحسوس زي كلمة شجر يعني خلاص؟ قال نادر لم يحصل فيه اشتقاق لما قل أورقة الأشجار أورقته وأسبعة الأرض يعني امتلأ السبعة في الأرض يعني ده مشتق من من الورق يبلغ مقول أوراقة الأشجار فهم يا شيخنا أوراقة يعني أينعت ماذا كده ده ما أخذ من الورق من تعرف الورق ده صحة شيخنا ده, ده اسم ذات يعني اسم ذات محسوسة طيب لما ما أقول مثلا أسبعة الإبل ما أخذ من إيه السبع من السبع والسبع ده شيء جنسي يعني, يعني محسوس يعني وعقربت الصدغة عارف عقربته؟ مأخوذها من العقرب <typical> <forgetmatesmoi> المرأة عادة يا شيخنا لما تريد أن تظهر جمالها أو جمال شعرها بتعمل ايه؟ يعني بتجيب يعني بعض الشعارات كده وتلتف حوله في أشبات زي, زي لفة العقرب كده خلاص؟ ونزي قال بعض العلماء يعني في ال الواو لا وبارك الله فيك الواو دي الاج جميلة جدا في كلام اجمل من إيه من ال ال يعني الشعر المتذلي اللي بتظهر المرأة جمالها يعني أنت ما ما تبعتش دي لا دي كانت مع مشهورة عند العرب الشيخنا مشهورة على مهص ليه اللي الفتاة أو نسمها بعمرجدة إلا من رحم ربي معشان يعني كثير منهن كاشفات الشعور طب هتظهر لك ما شعره بين أصلا لكنها عادة كان بتبقى الوحدة مختمرة يعني يعني محتشم يعني لكن لكي تغريها يعني الخاطب بها تظهر له يعني جزء من شعيراتها تروح عملاهم كده وإيه ما فهم كده أهو دي لما أقول يعني عقربة المرأة ها الصدغة يعني إيه جعلت الشعر الخصلة الشعر دي أيوة التفأ الله يفتع لكلتفا في العقرب وده نوع من إظهار الزينة يعني ان شعرها جميل يعني وده بيعطيها نوع من الجمال يا شيخنا خلاص فهمت طيب واضح كده فلما اقول يا شيخنا انتبه كده طيب لما اقول ايه عقربته اه عقربته الصدغة الا المرأة يعني عقربته الصدغة يعني جعلت الشعر كالعقرب يعني ده مشتق من, من العقرب طيب وفلفلته الطعام لما ما من ايه من الفلفل نسميه بلغتنا كده الفلفل صح يا شيخنا الحمد لله فهم ده نادر يا شيخنا ده نادر وقليل ثم قال ينقسم الى ثلاث اقسام سامع يا مولانا الشيخ ينقسم الى ايه ثلاث ايوه ينقسم الى ثلاث اقسام ايه هو اللي ينقسم يا شيخنا الاشتقاق في اشتقاق صغير متحدة الكلمات فيه حروفا وترتيبا انتبه كده يا شيخنا كتابيهم ولا ناه عالمة علما اشوف علما صح اتحدت الكلمتان قول كده ها قول الصغير وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروف لا هذا حروفا لحد حروفة عين لام ميم عين لام ميم وترتيبا برضو الترتيب هو عين ولام ميم وكذا صح ده مشتاقة إيش أغنا صغير خلاص اشتاقق إيه صغير أظن كده واضح الشيخ والدوعة الثاني أو الاسم الثاني الكبير وهو متحدتها فيه حروفا لا تأثير آه. الكبير اللي هو متحدتها في حروفا ايه آه. ده اللي احنا بنسميه الشيخنا القلب المكاني القلب ايه شيخنا المكاني. المكاني يعني كده مثلا مثلا يائسة يائسة أيسة يا نفس الحروف موجودة لكن لا ترتيبة بينها. دسم اللي سبين قلب المكان. وازاي يعرف القلب المكان يا شيخنا ممكن يعرف بالمصدر يأس من اليأس. فلما اقول كلمة يأس اللي هي المصرية يا شيخنا يأس. ما احنا قلنا المصري أصل مشتقات؟ هاي يبا يبا كلمة عرفنا ان كلمة يأس أصل المين لأياس. يبقى يأس على وزن فعلة لكن أياس على وزن عفلا. خلاص فهمت يا شغنا؟ هو ده دسم اللي يحصل فيه قلب المكان. ماشي اللي احنا سميناه كبير اشتراك كبير هات الاكبر يلا ها اصغر وهو متحدثا فيه اكثر الحروف مع تناسب في الباقي يعني عندنا ايه عانقة عناق كده قول يا شيخنا ايه ها قول يا ولدي عناق صح يا شيخنا سلام طبعا اسمها ايه عندك عندنا نعق ها نعقة يا شيخنة نعق. اسمها يا شيخنة اسمها ايام ولا نعق. ايوه نعقة قول كده نعاقة شوف نعاقة قد مأخذها داخلنا شوفون ايدي من نهق صح يا شيخنة يا سلام ده فعل الماضي نصاره قول من النعق مثلا يعني صح نعقة من نعق قال لك لا يا مأخذ عندهم نعقة من النهق يعني ما يقول نعق الباء البعير يعني نهقة عارف النهقة بتاع الحمير ده زي زي زي زي نهقه الحمير كده يا شيخنا صح يا شيخنا اه يبقى نعق من منين من نعق صح طيب لاحظ هنا النون وعين وقاف هنا النون وهاء وقاف حصل يا شيخنا فيه ترتيب لا يعني يعني لما اتحد في اكثر حروف يعني التحدى في حرفين النون والقاف ونون والقاف خلاص؟ مع تناسبين في الباس مع تناسب ايه؟ في الباس ايو ايه التناسب يا مولانا؟ التناسب ان العين والهاء من مخرج واحد لحروف الحلقية خلاص يا شيخنا؟ لكن لاحظ الكبير يكون نفس الحروف بس بتقدمه تأخير وفي المثال هناك جبذ وجذب ما هي نفسه اي ما انا قلت لك اي بص شوف جا با ذا جا ذا با هات المصدر اللي هو الجذب يبقى دي اصبح جبذ اصل وجبذ دي يا شيخنا فرع يبقى صح يا شيخنا يبقى هنا قال ايه جا با ذا الباء دي رقم من شيخنا ثلاث ها يبقى جا ذا ها فعل صح طيب يبقى البعض الجيم دفاع الكلمة و اللام اوزن دي اشياخ نتقول ايه فالعه الله يفتح عليك هوا ده ايه ده القلب المكاني قلب ايه وده ده الاشتقاق الكبير اتفق في الحروب بس معي مع تقديم وتاخير لكن الـ الـ الاكبر اتفق في في أكثر الحروف وبعد كده ما بقي حصل فيه تناسب تناسب يعني في المخرج كده الحمد لله خيمت يلا كم من يا شيخ؟ ها لاختلاف يلا وأهم الأقسام عند هو الصغير هو الصغير هو ده أهم الأقسام عنده وأصل المشتاقات عند المصريين المصدر لكونه بسيطا أن يدل على الحدث فقط بخلاف الفعل كده. قال أصل المشتقات عند البصين المصدر لكونه بسيطا المقصود بكلمة بسيط يا شيخنا يعني ليس مركدا فهمت؟ اللهم صل وسلم كثيرا ما يختلف العلماء يقول كلمه بسيطه ولا مركبه هدا حد حدث مثال يعني يعني مثلا لكن بعضهم يرى انها بس بعضهم يرى انها مركبه وبعض حدث طيب كان مثلا كان بعضهم يرى يعني ان الكاف يعني الكاف تشبيه وان يعني دي ركبت معانيه فهمت يا شيخنا فهتجد في اختلاف يعني في في بعض الكلمات هل هي بسيطة؟ ولا مركبة؟ فالده المقصود يا شيخنا قول كده العبارة تانية لها واصل مشتقات عند البصريين المصدر لتوليد صيغه اولا كلمه لمول من قام يقوم قيام قيام دل على حدث وهو القيام ليس له زمن بعكس الفعل انتبه يا شيخنا جالس قام تدل على شيئين حدث اللي هو القيام وعلى زمن فيما مضى عشان كده مركب فأصبح الفعل يا شيخنا سقيل والاسم خفيف اللي احنا بنسميه دلوقتي ده مركب وده يا شيخنا ورب منه انه سبحانه لا الجلتة ازاي جلس مركب ده كلمة وبرضو إيه جلوس كلمة فكيف تقول أنه جالسة مركب؟ لا هو مقصود مركب من كلمتين لكن مركب من شيئين يعني معنويين يعني حدث وزمن لكن قيام تدل على شنو إيه؟ على حدث فهمت يا شيخ؟ واضح؟ نعم واضح ولا لا؟ فهمت؟ فإن يدل على الحدث فقط بحث الفعل فإنه يدل على الحدث والزمن فهمت عرفت بقى شيخ؟ يبقى ليه المصدر اصل المشتقات؟ اللي يدل على شيخنا يدل فقط. فقط طيب اسمع كده عشان نربط لك الاحداث ببعضها يعني هو الذي خلقكم من نفس يبقى الاصل اصل يا الإفراد الافراد والجمع فرع المفرد م. فكذلك الافراد اصل المركب انت يا رب تكون فهمت دلوقتي؟ مرحب. وصلت؟ مرحب. ايوه تمام كده. حتى الجمله التي لها محل من العرب. سبحان الله متأمل في كلام النحاه يعني لما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. قال الجار ومجره متعلق بمحذوف قدره البصريون ابتداء بسم الله قدروا اسم مصدر يعني وقدره الكوفيون فعل والحج ما عليهم معهم قال بسمك اللهم وضعت جنبي فهمت ولا قدره بفعل وفعل مؤخر وضعها شيخنا؟ ما الحجة التي قالها البصرون أن يقدروها شيخنا؟ قال ما هل الأصل؟ ما أقول بسم الله، ابتدائي بسم الله صح؟ ابتدائي ده مبتدأ بسم الله جار جر في مح... متعلق معه في خبر قال الأصل في الخبر أن يكون مفرد ثم نخلي جملة، الجملة دفر عن عن المفرد لما يقول مثلا مثلا محمد يقرأ الدرس جمله يقرا الدرس في محل رفع خبر اه ليه قلنا في محل انها تحل محل المفرد اصبح محمد قارئ للدرس فهمت يا شيخنا يبقى الاصل في الاخبار الافراد صح يا شيخنا اشوف دي جمله جمله مركبه من وخبر أو من فعل وفاعل يبقى فرع عن الايه عن المفرد زي ما قالوا كده يا شيخنا المصدر اصل لانه بسيط بسيط يعني يدل على شيء واحد وهو الحدث خلاص يا شيخنا كده فهمت كمل يا شيخنا ها وعند الكوفيين الاصل الفعل لا. عند الكوفيين الاصل الفعل ليه قال لانه ياتي بعد ياتي بعده في الترتيب اسمع كده جلس سيجلس جلوس قام يقوم قيام صام صم صيام وش الذي يأتي بعده يبقى فرع فاعتبر قام ده اصل ل ل لقيام لكن الذي عليه الجمهور هو الايه هو الاول يعني هو مصر المصدر هو الاصل فضل. في حاجه ثانيه عندك ويشتق من المصدر عشرة اشياء اه خد بالك كده دي سهله دي انتبه شيخنا عندك الماضي صح يا شيخنا لما نقول مثلا جالسة... مشتقم جالس اه جلس مشتق من الجلوس. طب اسم الفاعل جالس مشتق من الجلوس. المضارع يجلس مشتق من الجلوس يجلس مشتق من الجلوس. صح يا شيخنا طيب اسم المفعول لما أقول مثل مثلا كلمة إيه أكرمة يكرم أكرم إكرام المكرم ده المصدر مشتق منه اكرم يكرم أكرم خلاص. مكرم مكرم صح يا شيخنا طيب وصفة المشبهة زي كفلان حسن الوجه صفة تدول على ثبوت يعني حسن مشتق من الحسن خلاص يا شيخنا وكذلك اسم التفضيل لما اقول مثل مثل زيد أفضل من اخيه لما اخذها مشتق من الفضل يعني واكرم من أخيه باخذه من من الكرم صح يا شيخنا اسم الزمان والمكان عارف اسم الزمان يعني زي عشاء والمكان زي ايه يا لا لا لا عشاء وكده ده ما هو ظرف ده ظرف زمان صح يا شيخنا لما يقول مثلا قعدته زيد زايد مقعدة ما مأخوذها من القعود خلاص الشيخنا لما يقول مثلا شهره مثلا ذو الحجة موعد مثلا الحجاج على عرف موعد ما هذا ظرف زمان اسم زمان يعني يقول مأخوذ برضو إيه؟ موعد من الوعد خلاص الشيخنا ويلحق بهما المنصوب والمصرر اسم الاهلة يعني عارف اسم الاهلة يا شيخنا؟ عارف اسم الاهلة او عارفه مش عارفة؟ الله يفتح عليه ايوه طيب فنقول يا شيخنا المنسوب والمصغر لما نقول هذا رجل مصري يعني منسوب الى مصر طيب المصغر لغمره جاي صح؟ فقال ويلحق بهما ما شيئان المنسوب والمصغر فلما نقول رجيل ده مصغر رجل فهو يدل على ذات متصف بالتقليل والتحقير طب ليه الشيخنا عد من, من المشتقات لأنه دل على ذات موصوفة بصفة معينة زي اسم الفاعل كده مش احنا يا شيخنا على ان اسم الفاعل دل على يعني دل على صفة العلم موجودة في, إيه؟ في ذات معين ضمها برضو لما يقول رجل خلاص دل على ذات اللي هو الرجل واتصفت بصفة التحقير خلاص وقال يلحق بها يعني هي ليس من المشتقات لما قلت مثلا رجل مأخوذة من الرجل مثلا لكن يلحق بها ليه يلحق بها شيخنا يعني شوف زي ما ألحقنا مثلا يعني من اللي اللي في المسنة اثنان واثنان وكلا وكلت المسنة مدل دل على اثنين رجلان مفردها رجل لكن اثنان ما أقولش مفردها اث يعني هو اخذت حكم المسنة لكن ليست من المسنة حقيقة ملحق بها يعني عشان فقد الشرط من شروط كذلك لما قلوا جيل هل معقول انها مشتقة من الرجل مثلا لكن ليه قلنا تلحق بها في المشتقات لانها دلت على ذات اتصفت بصفه اظن كذا وضحت وضح الحمد لله كذا الوقت انتهى والله <تصفيق> اعلم عنه